وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ لِئَذِي تُضَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ آبَاءَ 119. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل 110. ادعوهم لآبائهم هو أقسق عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما به ولكن 119. وكان الله ظفورا رحيما 110. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحى بعضهم أولى وإذ أخذنا من النبيين نيثاقه ومنك ومن نوح وإبراهيم, وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا سيرًا اذ جاءكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وبلغت القلوب الحناجر واتظنون بالله هناك بَطَلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ ۚ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا الْغُرُورَ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 سئلوا الفتنه ثم سئلوا الفتنه لاتوها وما تلبثوا بها وما تلبثوا بِهَا الا يسير ولقد كانوا يعاهدوا الله من قبل لا يولون الادبار وكان عهد الله مسئولا قل لن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 قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم والقائلين لإخوانهم هلما إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشححة عليكم فإذا جاء إذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد بألسنة حداد أشححة على الخير أولئك لم يؤمن فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرًا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتِ الأحزاب يودوا له أنهم بادون في الأعراب بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كان ما قاتلو إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة الحسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولن علم مؤمن الأحزاب قال هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله وصولهم وما زادهم إلا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 وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًّا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِهِمْ وَقَدْ فَفِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقُتُلُونَ فريق تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَؤُوهَا وَكَانَ اللَّهُ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إن 117. وإن الحياة الدنيا وزينتها وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا 118. وإن كنتم تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات من عجرا عظيمة يا نساء النبي من يأتيك نب فاحشة مبينة يضعف لها العذاب يضعف لها العذاب ضعفين وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا وَمَن يَقُلْتَنِ كُن لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحَةً وَتَعْمَلْ صَالِحَةً نُؤتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَكْ أَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ قائتم فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكم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 والصابرين الصابرات والخاشعين والخاشعت والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذكريات عدد الله لهم نعفراً عدد الله لَهُم نعفراً عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الاختيار من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبين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 116. وكان الله بكل شيء عليما 117. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا 118. وسبحوه ذكرة وأصيلا 119. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور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 لقتموهم من قبل أن تمسوهم من قبل أن تمسوهم فمالكم عليهم من عدة فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهم وسرحوهم سرحا جميلا يا أيها لنا لك أزواجك التي آتيت أجورهم التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفا الله مما أفا الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبن صلاتك التي هاجرن معك وامرأة وامرأة مؤمنة إلو وهبت نفسها للنبي إن أراد إن أراد النبي أن يستكحها خالصة لك خالصة لك من دون المؤمنين قد علم وما ملكت أيمانهم وما ملكت ايمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترج من تشاء منهم وتؤي اليك من تشاء ومن ابتغيت من, من عزلت فلا جناح عليه ذلك أدنى ثقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما تيتهن كلهم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحزن تبدل بهم ولا أن تبدل بهم من أزواج ولو أعجبك حسنهم ولو أعجبك حسنهم إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا إلى ضع من غير ناظرين إنا غير ناظرين إنا هو لكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعنتم فاتشووا فإذا طعنتم فاتشووا ولا مستئنسين لحديث إن ذالكم كان يعذ النبي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 تقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن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 فلا يؤذين وكان الله غفور رحيم فإن لم يمت المنافقون والذين في قلوبهن رضوا والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها ثم لا يجاورنك فيها إلا قليلا ملعون قتلو تقتلا سنة الله في الذين خلو من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها تكون قريباً إن الله لعن الكافرين وأعد له سعيرا خالدين فيها أبداً لا يجد. كبرا انا السبيل ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى لا ت